لك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملئ الاعلى الى يوم الدين ثم أما بعد تخيل لو تخيل معايا تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام ربنا احياه دلوقتي ومشي في الشوارع لقى الناس جايله يا رسول الله الحق يا رسول الله في ايه انت شتمت يا رسول الله الغرب شتموك يا حبيب الله النبي عليه الصلاه والسلام مشي في الشوارع له مظاهرات وعربيات وشباب طالع قال هو كل ده عشاني قالوا له لا يا رسول الله ده ده عشان مصر كسبت في الدوره الافريقيه النبي لقى الوف مؤلفه مجموعه في الاستاد بتاع القاهره ايه ده ده كل ده عشاني قالوا له لا يا رسول الله ده عشان ماتش الاهلي والزمالك الليله الرسول عليه الصلاه والسلام لقى الجرايد مكتوب عليها الخائن الخاين الخاين ايه ده ده ده اللي شتمني قالوا له لا يا رسول الله ده, ده حرس حارس المرمى بتاعنا لما ساب الفانيله الحمراء وخانها وسافر بره النبي عليه الصلاه والسلام لقى 23 مليون اس كل ما باعتين لنصرتي قالوا لا يا رسول الله ده عشان الشاب المصري اللي في تصفيات ستار اكاديمي شباب مصر بعتني شجعوه النبي عليه الصلاه والسلام لا انس جاي عليه يا رسول الله انت شتمت رجاله وسيدات وبنات جامعه واولاد قال لهم ايه انت انتوا مين انت مين انا مسلمه يا رسول الله وفين الحجابك وانت مين انا مسلم يا رسول الله امال المساجد دهي ده كلها الاناد الداني دلوقتي انت ما كنتش فيها بتصلي ليه يا ترى يا جماعه هيبقى الجرح الاكبر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي شتابوه في الدنمارك واوروبا ولا احنا يا جماعه ولا احنا الجرح الاكبر الشتيمه اللي اتشتمت النبي عليه الصلاه والسلام في صحف فرنسا ولا النوادي والجمعيات بتاعه المسلمين يا ترى يا جماعه يا ترى. تخيل معايا لو النبي ربنا احيا بس احيا ليله خميس ايه ليله خميس لا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 شباب مربطين السهره في النادي وشباب مربطين السهره في المصرف على البلاج وشباب مربط مع اللي بيحبها وبتحبوا سهره على الكورنيش وشباب مركب طقم صوت ب 8000 جنيه عربيته عشان ليله الخميس مخصوص يلف بالشوارع بيه وشباب مربط سهره على القهاوي ليله الخميس يا جماعه تخيل ان النبي لو نزل وزهله عليه الصلاه والسلام وحرقه قلب النبي عليه الصلاه والسلام مين دول دول احفاد الصحابه ازاي دول اللي انا عشت عمري عشانهم ازاي النبي زهل بوئت عليه الصلاه حد اروح لحد بيته اشوف اشوف مين دول ودول وصلوا كده ازاي النبي عليه الصلاه اختار بيت راح لبيت كان هو البيت بتاعك او البيت بتاعك الوقت اهو النبي عليه الصلاه راح على البيت بتاعك وبيخبط في اللحظه ديت كنا ليله خميس بقى وانت قاعده ماسكه في ايد قلم الروج وفي ايد ازازه البرفان وانت قاعد في ايد المكالمه العطيفه اللي بتتكلم فيها وقاعد بتشايت على النت وفي نفس الوقت في كليمب عدش شغال والنبي خبط الجرس خبط خبط جريت جريت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 حبيب قلبي يا رسول الله انت جايت تزورني يا رسول الله كنت هتموت من الفرح كنت هتتجنني من الفرح جيت مديناك تفتح الباب ايه ده يا نهار ابيض ازاي والمكلمه اللي انا بكلمها والشات اللي انا فاتحه والموقع اللي انا فاتحه رميت التليفون وجريت بسرعه توطي الكليب وتقفل الكليب التلفزيون عالي اكتر قمت شاين الفيشه الكمبيوتر وبتاعه التلفزيون كلها مره واحده جريت تفتح الباب وانت بتجري الباب ايه الله هقابل النبي كده ازاي شعري ده لسه معمول مزامبليه ده لسه للخلاط ده انت هتبقي مزامبليره ومفوتتيش والله طب اعمل ايه طب جريت الدورة على طرحه مفيش غير الطرحه الاسبانيش طب اعمل ايه ما لقيتيه في الاخر لقيتي قشرب ينفع انك تلبسيه قدام النبي عليه الصلاه والسلام جايه تجري بتفتحي الباب برا فرحة وبلافه البنطلون اللي لاه لابساه الدورة على اي عبايه اي عبايه في الاخر لقيتي عبايه الصلاه بتاعت والدتك في النهاية انت بتجري تفتح للنبي افتكرت الصور لو النبي قال ادخل اوضتك عامل ايه على الاوضه بسرعه بتشيلي اول مره تبص مين دول مين اللي انا معلق صورتهم دول وانت بتشيل صوره وقعت على المكتب ليتش رايت اغاني اجنبي وعربي مين الاغاني الاجنبي ده انا مش عارف معناها اصلا انا بسمعها ازاي طب اعمل ايه طب تخلص منها زي شلت كله في صندوق الزبالة مكانه الطبيعي وجريت بسرعه عشان تفتحي الباب للنبي وانت بتجري بتفتح الباب للنبي المكياج الميك اب اللي انا بقالي ساعتين قاعده اعمله طب امسحه اما اجري بسرعه اغسل وشي تفتح للنبي وبتقفل زراير القميص وبتشد السلسله من رقبتك وانت تجري تفتحي للنبي بعد ما شيلته والباب احد يخبط كل شوية يخبط كل شوية يخبط النبي اصلا بيخبط عليكوا لغايه وقت الثلاث مرات بتوع السنه يا شباب سنه النبي عليه الصلاه والسلام بتجري افتكرت يا نهار ابيض البرفان اللي انا حطيته ده انا لازم ادخل استحمى عشان ب... الحمد لله ما كنتش لسه حطيته كانت الاساسه لسه ثقيله طب الصوره اللي في الشنطه لو النبي سالني صوره مين دي جريت بسرعه ترميها في الزباله ترمي مين في الزباله جريت تفتحي جريت تفتح فتحته ملقتوش حد النبي فين بتجري بتبص من السلم بجنون يا رسول الله انما لسه يا حبيب الله عليك صلاه وسلام انا فتحت يا رسول الله أنا مشتاله يا حبيب الله وانا فتحت يا نبي الله النبي طلع عليه صلاه وسلام ودخل وقعد اول ما النبي قعد ايه أبيض يا نهار السجاير نسيطط في السيجاره دي حاجه تتنسي دي تتنسي وفي نفس الوقت لقيت المحمول بيرن اول مره تحس ان قلبك وقف من رنه المحمول دي رنه محمول مسلم ديت وبعد كده بتبص في الرقم يا هو ده وقته ده وقته ان الرقم ده يجي الوقت قلبك كان يقف قلبك كان يقف تلغي يتصل ثاني تلغي يتصل ثاني تلغي, تلغي يتصل على البيت وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قاعد ساكت عليه صلاه والسلام وبعد كده النبي بص اللي في جيبك كده وجيبك منفوخ وقال هات المصحف اللي في جيبك ده اهو قلت له يا رسول الله يا حبيب الله ده مش مصحف يا رسول الله ده علبه سجاير يا رسول الله ده علبه تدخين يا رسول الله هتقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه بعده الاذان ده الاذان ده هتنزل تصلي انت كل مره بتنزل تصلي ولا هتنافق ولو قلت ما انتش نازل تصلي هتقعد هتكدب على النبي عليه الصلاه والسلام ازاي ولو ساعتها هتبل ايه موقف رهيب عارفين ساعتها النبي هيعمل ايه عارفه ساعتها النبي هيعمل ايه النبي مش هيزعقلك. مش هيغضب مش هيسيبك ويمشي وهيب كيبقى عينيه زي الدم من كتر الدموع وهيقول لك ده انا اللي ضيعت عمري عشانك ده انا اللي ده انا عليه الصلاه والسلام ده انا استغفر الله العظيم ده انا اللي انفقت عمري عشانك ده انا اللي اجتهدت عمري ليل نهار عشان انت تطلع مسلم انا ده انت ده انت اللي حياتي عشان انقذك من النار ازاي طب اشفع لكم عند ربنا ازاي اشفع لكم لما تجوا عند الحوض عند ربنا ازاي اعمل لكم ايه هقول لكم ايه اعمل لكم ايه, ايه يومها تخيلوا يا جماعه تخيل ان ده مش النبي تخيل ان ده ملك الموت ملك الموت اه مش هيقف يستنى على الباب ملك الموت مش هتلحق انك تغير الواقع بتاعك قبل ما يدخل ملك الموت مش هتلحق انك تداري من المنكرات اللي في حياتك قبل ما يدخل مستعده ان ليله تحت التراب الليله اه تتحاسبي مستعد ليله تقف بين ايدي ربنا وتتحاسب كل حاجه عملتها مستعد انك انت تقبض روحك كل الليله دي مقدرش مقدرش الليله دي هنفوق امتى شباب؟ متطمنين ليه؟ متطمنين ليه؟ يا شباب مطمنين ليه مطمنين احنا ايه اللي مطمنا يا جماعه مطمنين ليه ده لو طالب جينا دلوقتي قلنا له انت عندك امتحان ثانويه عامه بكره قلبه هيقف هيجيله سكت قلبيه ده في لعيب في الملعب شفته بعيني على النت الحكم اداله كارت احمر اللعيب جه له سكت قلبيه وقع مات فيها ما امال احنا مطمنين ليه مطمنين ليه يا جماعه مطمنين ليه ده انت داخل امتحان في الترمه وسقوطك ما بتنامش طول الليل ولو حد يتوقف ويوقف عليك انك تتعدي السنه اللي بعدها او تقع وتسقط سنه بتبقى مرعوب وقلبك هيقف ولو امتحان بكري اليوس او ماجستير او دكتوراه بتبقى منتش خلاص شعر راسك واقف طب لو امتحان يتوقف عليه مصيرك انت مستعد ولا لا انت مستعد للملك الموت دلوقتي ولا لا انت مستعد للزياره المفاجاه الليلة ولا لا مستعدين ولا لا يا شباب يا جماعه ده الواحد بياكل اكله لحوم وفواكه وفراخ وماعهوش و... و... فلوس يجيب الاكله من الاكله اللي بعدها بيبقى قاعد قلقان انتوا من جو 50000 سنه يوم القيامه ازاي يا شباب ده الواحد لو قاعد في الصحور بياكل لقمه ويشرب بق ميه ياكل لقمه ويشرب جركن ميه من كتر رعبه من عطش 12 ساعه او 14 ساعه امال عطش 50000 سنه ما عملناش حساب ازاي ده يقول لك الفاطر اللي بيامن مستقبل ولاده من هم لسه عيال يا جماعه احنا عايزين نفوق يا شباب احنا عايزين ننتبه مطمنين ليه ربنا وصف القيامه في القرآن باوصاف تقلع القلب يوم ترجف الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماء وتبرز لله الواحد القهار يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كل اوصف تخلع القلب ازاي قلبنا ما بيخافش ازاي يا جماعه ازاي يا شباب مطمنين ليه ورسول الله حصل الرساله بيقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر تدافنوا يعني لو كان ربنا سمعنا عذاب القبر ما كانش حد لرضى يدفن ولا دفن حد من حبايبه تخيلوا يا جماعه اتفرجت لسه امبارح على فيلمين على النت محطوطين جنب بعض على احد المواقع يخلعوا القلب لمغني عربي مسلم الفيلم الاولاني منظره وهو ماسك العود قاعد على المسرح بيعزف وبيغني وفجاه ام من طول كل الدنيا اتقلبت وما مات وهو بيغني المنظر الثاني والله العظيم يا شباب والله العظيم الفيلم الثاني تصوير لأبره بعد ما مات منظر يشق القلب ويشرخه القبر جايبونك في الاول القبر ثقوب ثقوب ثقوب عدرا الثقوب وبعد كده المنظر المرعب تعابين طالعه وداخلة من الثقوب دهي ده منظر عمرنا ما شفناه في حياتنا منظر عمرنا ما شفناه على الاطلاق في حياتنا التعبين مالي القبر التعبين فاحره في كل حته في القبر عند الراس وعند الجسم وعند الرجلين ومنظر تعابين ضخمة تعبين ضخمة بحق وحي سبحان الله العظيم الفيلمين تحت بعض في نفس الموقع يا جماعه متطمنين ليه متطمنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول كل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تخيل منظر مضحك واحد بيجري وواحد بيجري وراه وبيجري, وبيجري ويهرب من بيت من سطح لسطح واحد يجري قاعد يهرب باي طريقه ولما بدا يحس ان هو خلاص هرب بيبص وراه الحمد لله مش وراه لا ملاقيكم مطمنين ليه مطمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما أعلم لو تعلمين ما يعلم لو تعلم ما يعلم لو تعلمون ما أعلم لو تعرفوا اه لو تعرف اه لو انت بتعصي ربنا شفتي عرض حي للنساء في النار وهم اكثر اهل النار اه لو انت بتعصي ربنا شفتي اوبن شو لجحنم فيها المعاصي فيها عقاب المعاصي اللي انت عايز تستعملها ده ايه يا جماعه لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ما كنت كل ما تضحك تفتكر الاخره تسكت على طول وانا بكيتم تفتكري يعني ايه متتبكي كل ما قبر تبكي كل ما تفكر يعني ايه نار تبكي كل ما تفتكر يعني ايه جنه بتروح من ايديك تبكي كل ما ت... كل حاجه بتفكرك بالاخره قطايه ميه تشرق فيهم تفتكر يتجرؤه ولا يكاد يسيغ لقمه توقف في تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذو غصه وعذابا اليما لا ضحكتم كث... قليلة ولا بكيتم كثيرة وما تلذذتم بالنشاء على الفرش كان كل شهواتي راحت مننا ولا خرجتم الى الصعودات تجرون الى الله نجر ونقول يا رب ارحمنا يا رب لما الواحد بيشوف شله قهوه شله شباب قاعدين على قهوه يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا سبحان وبيضحكوا اكبر جريمه في الدنيا بيعملوه انهم بيضحكوا لانه هو مطمن انت ذنوبك اتوفرت اللي انت عملتيه قبل كده تبت منه ضمنت ان ربنا قبلك ضمنت ان ربنا قبل توبتك مطمنين ليه مطمنين ليه هو قرى قوم لوط يا جماعه ربنا اهلكها بسبب كفرهم ولا بسبب فعل اهل لوط ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك يعني المعاصي ممكن تودي احنا مطمنين ليه يا شباب صعد معاذ رضي الله عنه اللي عرش الرحمن اهتز الموتو اللي الملائكه تنزلت تشيعه اللي اللي الاستاذ ابن معاذ ضيق عليه قبره واخذته ظمه القبر احنا مطمنين ليه يا شباب كلمه امتحان بترعبنا طب كلمه امتحان القبر ما بترعبناش ليه كلمه طب ألم الموت ما بيموتناش ليه كلمه بتخوفنا طب حبسه ما بتخوفناش ليه تخيل الطالب بتاع الطب ليله الامتحان ما بيذاكرش مطمن ليه يا ابني طب يا ابني لو نجحت في التحرير هتعمل ايه في الشفوي ولو عديت من الشفوي هتعمل ايه يا ابني في العملي هتعمل ايه احنا متطمنين ليه يا شباب لازم نفوق يا شباب لازم نفوق 1000 مره فكر مين اللي هيقبض روحك ملائكه قبض الوجوه كانه وجوههم الشمس ولا ملائكه سود الوجوه والعاذ بالله معهم كفن من اكفان جهنم مين اللي هيقبض روحك ملائكه هتقول ولا ملائكه هتقول ابشروا بالجنه لازم تفكر 1000 يا جماعه نفكر 1000 مره لازم نفكر مليون مره هنعمل ايه في اخرتنا ومتطمنين ليه ليله خميس ليله الخميس وليله الاربعاء وليله الثلاث وليالي الشباب ليالينا يا جماعه ليالينا اللي في معصيه الله وحياتنا بتضيع واعمرنا اللي في معصيه الله بتضيع هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى وهننتبه امتى لو رسول الله صلى الله دخل عليك في حياتك هيعترض على ايه ولو دخل عليك في حياتك هيشوف ايه وهيحبك ولا هيكرهك لو لو رأك رسول الله لا أحبك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 الكلمه اللي ابن مسعود قالها لاحد التابعين لأ ربيع بن خثيب لو قال له لو قال له لو رأيك رسول الله صلى الله وسلم لا حبك انت لو شافك يحبك انت لو شافك يحبك احنا لو شفنا يحبنا حبيب الله يا جماعه تخيلوا النبي بقى زار بيت بس بالثاني بيطخ ملتزم بيت اخته ملتزمه بيخبط انت كنت بتهدلي النقاب بتاعك اللي انت هتلبسيه ان شاء الله بتهدلي النقاب بتاعك اصلك نازله حلقه تجويد وبعد كده طالعه على درس وبتجري تفتحي وانت كنت يا دوبك بتحط العطر لحيتك وبتعطر شعرك وبتعطر هدومك وبتحط السواك في جيبك وبتحط مصحفك في جيبك وبتجري عشان وراك درس وراك درس نازل تحضره في الجامع بيت امام تخيل ان ابو السلام دخل البيت لقى المصحف محطوط ومفتوح على آخر صفحه كنت انت واقف بتقرا فيها انا اعرف اخو اختي سبحانه يا جماعه لو الزوج والزوجه ليله الخميس اهم قعدوا مع بعض ليله وقالوا احنا الليله ديت هنقعد مع بعض نتبحفظنا في كتاب الله نصلي ركعتين قيام ليل مع بعض يا جماعه ليله الخميس ليله الخميس بيحصل فيها ايه النكسه بتاعه الامه شباب الامه بيعملوا فيها ايه احوال إيه؟ لو النبي دخل علينا وجي لامتنا هيقول لنا إيه, ايه ولو ملك الموت عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عباده في الهرج كهجره الي عباده في الهرج كهجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج زي ليله الخميس كده يعني الليله دي لا يمكن نشارك الناس في معصيهم أبداً, ابدا يعني الليله ديت لازم زي ما هم بيبصوا بي الهرج فيها والهرج فيها لازم احنا نعبد ربنا يا شباب ليله الخميس دي المفروض دي كل ليله قيام لليل لان الناس بتعصي ربنا احنا نطيعه ليله الخميس ديت اللي جاي بعدها فجر الجمعه افضل صلاه في الاسبوع ليله اعرف اخ بيبعت رسائل لعشرات لعشرات من ال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 عايزين ليله الخميس ليله الكبس على نفس ابليس ليله الصفعه على وجه ابليس ليله الخميس دي ليله الدعوه الى الله ليله انقاذ ليله انكار منكر ليله الدعوه للشباب ونشر الخير والهدايه ليله انك تحط في العربيه بتاعتك 150 شريط كاسيت وانت ماشي بالعربيه بتاعتك كل ما تلاقي شاب مشغل بالعربيه بتاعته اغاني تحذف له سري ليا وتقول له اه انا قدام ربنا تشغله او شريط كاسيت هديه ليله الخميس دي ليله شحن اسبوعي شحن انك تقعد تسمع لو حضرتك تحضري درس تقعد حلقه تجويد تقعد مع صحبه ايمانيه وسهره ايمانيه تشحنوا فيها الايمان في قلوبكم انما اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش. لو النبي زارنا الوقت هيقول لنا ايه لو النبي قلبه هيتحرق علينا عليه الصلاه والسلام قد ايه لو النبي نزل شاف الشباب في الخيبه الرمضانيه قاعدين من بعد العشاء لغايه الفجر قاعدين على الشيشه وقاعدين على الغنى وقاعدين على المعازف وقاعدين على الرقصه يقول ايه لو النبي جه لقى الناس بعد العصر قاعده في الجوامع بعد العصر في الجوانع. دورات رمضانيه هيقول ايه لو النبي جه وشاف ال20 مسلسل اللي اتصرف عليهم 500 مليون جنيه هيقول ايه عليه الصلاه والسلام لو النبي جاله يا جماعه هيقول ايه الجرح اللي في قلبه حقيقه ده هيبقى ايه الجرح اللي في قلب رسول عليه وسلم هيبقى ايه هيبقى اللي شتموه بره هيبقى اللي هنوه برا عليه الصلاه والسلام وكرامه النبي فوق كل ده ولا هيبقى احنا ومعاصينا وذنوبنا وتبرجك ومكياجك وعبرفانك والنادي والقهوه والنوادي بتاعتنا والشوارع والكورنيش والبلاجات والجمعيات والوقفات والعلاقات والجواز الحرفي وابدت الشيطان والنبي عليه الصلاه والسلام لو جه هنعمل ايه يا شباب عايزين وقفه مع نفسنا عايزين وقفه مع نفسنا يا شباب عايزين جرس انذار عايزين جرس تنبيه عايزين نفوق احنا دلوقتي في اخر فقره في الدرس احنا دلوقتي يا جماعه في فقره التوصيه الفقرات العملية هنعمل ايه على فين يا شباب على فين على تغيير حياتنا كلها على فين يا شباب على ان انا أروح انا, أنا النهارده هدخل دولابي وهدخل بيتي واشوف محموله واشوف قطتي واشوف كل حاجه في حياتي وانزل لعربيتي اي حاجه لو النبي عليه الصلاه والسلام جه مش هيرضى عنها اغيرها دلوقتي على طول لان الكلام ده كلنا انا هاخده وانا رايح له على الحوض قبل ان تلقى رسول الله على الحوض رسول الله قبل ما يموت عليه نزل وعصب راسه على المنبر ولم الصحابه وقال لهم اصبروا اصبروا حتى تنقوني على الحوض يا شباب اصبروا حتى تلقي رسول الله على الحوض كل معصيه في حياتك رسول الله لا يرضاها هتتحمل على رقبتك وانت رايح وانت رايح تقابله رسول الله على الحوض وممكن يقول لك سحقا سحقه كل حاجه الرسول ممكن يقول لك بسببها سحقا سحقر على الحوض وانت هتموت بالعطش وهتموت بالشق الايه كلها انت من دلوقتي سحقا كل حاجه في حياتك الرسول عليه الصلاه ممكن يقول لك على الحوض سحقا سحقه قولي لها انت من دلوقتي سحقا سحقه عايزين لفوق يا شباب عايزين ننتبه يا جماعه لما نقابل رسول الله على الحوض هنعمل ايه لما نقابل حبيب الله على الحض هنروح وسط مين وانت رايح على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتجري على الحض وتلاقي واحد جاي من وراك نحر يدون نحرك يا رسول الله ده مين ده ده مين ده سيدنا ابو طلحه اللي فدا النبي برقبته في غزوه احد طب انا هروح واسوفين وتلاقي واحد جاي بيجري تركتو لهم الله ورسوله يا رسول ده مين ده ابو بكر الصديق اللي ضحى بكل حاجه عشان نصره النبي عليه الصلاه والسلام وتلاقي واحد ثاني قايم وكله دم وبيقول له عذرا لكم عند الله ان خلص رسول الله وفيكم عين تطرف ده مين ده ده مين ده سعد بن ربيعه الانصاري وهو بيعتبر ان الخيانه ان احنا نتخلى عن نصره رسول الله في غزوه احد وتلاقي واحد تاني جاي متقطع حتت ده مين ده بصعب ابن عمير اللي اتقطع وهو ماسك الرايه عن رسول الله في غزوه احد وتلاقي واحده ثانيه بتقول كل مصيبه بعدك جلال يا رسول الله ده مين ده ده المراه اللي ابوها وابنها واخوها ماتوا في غزوه احد ولما شافت النبي سليم قالت له بس المهم اني طمنت عليك كل مصيبه بعدك جلال يا رسول الله هتلاقوا الوف يا جماعه هتلاقوا ناس حب النبي ترجم في حياتها ترجمه عملية وضحات بكل حياتها عشان رسول الله الله عليه هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى ليله الخميس العار لما ربنا بيطلع سبحانه وتعالى علينا ليله الخميس يا ترى بيغضب على الامه قد ايه يا ترى بينزل للامه نظره غضب ولا نظره رحمه يا ترى يا جماعه لو فضلنا كده هنروح على فين على فين يا شباب على فين رايحين ومودين الامه كلها وراكم على فين انتوا القاطره الأولى في قطار الامه اللي شادد الامه كلها واخدين الامه كلها على فين واخدين الامه على الجنه ولا على النار هتقودوا محمد على فين شباب الصحابه العالم بغيروا العالم انتوا بتعملوا ايه انا عايزكم تبقوا طاقه عايز كل يوم في حياتكم يبقى انجاز يبقى طاقه جديده من طاقه لطاقه من نور لنور على فين يا شباب هننطلق الى الله هذا اعرف ربنا سبحانه وتعالى انا الليله كلمتكم عن لو زارنا رسول الله هنعمل ايه عشان كده باكد عليك بالله عليك اقسمت عليك بالله قوموا الوقت كل حاجه في حياتنا في دلبنا في قلوبنا في, في كل في كمبيوترنا في محمولنا في دشنا في قنواتنا في لبسنا في كتبنا في مكتبتنا في افكارنا في صحابنا في زياراتنا في مشاويرنا في كل حاجه أي حاجة من دين النبي لو جه مش هيرضى عنها عليه الصلاه والسلام شيلوها من الوقت قبل قبل ما تندموا على الحطله لما يجي الصحابه اللي كل حاجه ما ترضيش النبي شالوها اللي, اللي رايحين للنبي شايلين حسنات ورا حسنات وانت واقف مكسوف اروحوا صدور ازاي هدخل على النبي مع دور ازاي هدخل على النبي بالحاجه اللي شايلها على رقبتي ازاي مكسوف منك يا رسول الله خجلان منك رسول الله خجلانه منك يا رسول الله بعرقاد ده في اثار يا جماعه ان العصا يوم القيامه لما بييجوا على حضره رسول الله عليه الصلاه والسلام بيسقط لحم وشهم من الخجل من الخجل من كتر الخجل من الله ازاي يا شباب الوقت ان وادي الوقت الدنيا هرج الوقت البل... بلاد المسلمين كلها بقت هرج عباده في الهرج في صحيح مسلم عباده في الهرج اللي احنا فيه دهو ده عباده في المعاصي اللي احنا فيها ده ايه عباده في الوقت اللي كل اصحابك واصحابك بيقصروا ربنا فيه كهجره الي ايها المهاجرون الى الله هتبقي مهاجرة الى الله ولا لا هتبقى مهاجر الى الله ولا لا هتبقي زي زي ام كلثوم بنت عقبه من ابي معيط هتبقى زي سلمان الفارسي ولا لا زي ام سلمى وهتبقى ولا لا هتبقى زي صايب الرومي وانت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام لك ربح البيعه ربح البيعه يا احمد ربح البيعه يا محمد ربح البيعه يا مريم يا فاطمه يا ابراهيم يا فلان يا فلان ربح البيعه يا شباب ربح البيعه يا شباب ربح البيعه يا شباب النبي على الحضوه بيستقبلنا وبيضمنا بيقول لنا ربح البيعه يا شباب واحنا بنقول له احنا سيبنا كل حاجه رسول الله عشانك غادرنا الناس احوج ما كنا اليهم زي ما المؤمنين بيقولوا يوم القيامه سيبنا كل حاجه غادرنا كل حاجه يا رسول الله سيبنا كل حاجه عشانك زي ما صعيب كل حاجه عشان المدينة المدينه والنبي بيقول رابح البايع يا شباب رابح البايع رابح البايع يا اختي رابح البايع يا اخي في الله هنتخندخل في الصفقه الرابحه ولا لا في الصفقه الرابحه ولا لا ليله الخميس ليله الحرج ليله الخميس ليله المهاجرين إلى الله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 وتوب لربنا سبحانه وتعالى وليله الخميس تبقى صفعه على وجه ابليس اللهم توب علينا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوال امه حبيبك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم اننا نعوذ بك أن نرد بعد أن تبنا اليك اللهم تقبلنا وقبلنا واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اجمعنا معه على حوضه الكريم في ظل عرشك اللهم اننا نشهدك أن نحب ونحبك اللهم اننا نشهد اننا عبدناك حبا فيك وشوقا اليك ورغبا ورهبا فقبلنا وتقبلنا يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير